Bismillah al-Rahman al-Rahim. Wéélmoénnéma min shééin, faan. لِلَّهِ خُمُسُهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَبَنِي السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللَّهِ إِن كنتم آمنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعدوه الدنيا وهم 119. بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا